يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم الموادة تلقون إليه بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسولا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلكم خرجتم جهادا إلكم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاض مرضا تسرون إليه بالموادة وأنا أعلم بما اخفيت وما اعلنتم ومن يفعل همنكم فقد ضل سواه السبيل اذ يصفوكم يكون لكم اعداء ويبسقون اليكم ويبسقون اليكم ايديهم والسننتهم بالسو ود لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا يادكم يوم القيامه يفصل بينكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا أَسْتَوْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ من